وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال ما أصنع بولد الناقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق